بَيْنَكُمْ أَلَقْنَتهُ اللَّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَقْتُدُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَذْقُونَهَا وَجْهُهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وعلى الآراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون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 ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب آر آل أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إنا الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وضرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا وما كانوا بآلات لا يجحدون.